مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب.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 بإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب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 أولائك هم الصادقون والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا منهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ك رأو ف الرحين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لا نخرج نماعكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لا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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها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 كهم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً